129. لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغمي بشرر كالقصر كأن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 119. فواكه مما يشتهون 110. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 111. إنا كذلك نجزي المحسنين بأي حديث بعده يؤمنون